「うん」 o h ا ل ر ح م ن الرحيم م ا ل ك يوم ا ل د ي ن إياك ن ع ل و ي ا ك نستعين ا س ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م لتبشر به المتقين لتبشر